بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالا ويريدون أن تضل السبيل ألم ترى إن أرجن يا رسولتي يا إلى إِلَّذِينَ أُوتُوا غَرِيسَانَ النَّمَنِي نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ قُودَ كِتَابَ الرَّاتِهِ كَرَبِّي كِتَابَ ثَانِي كِنَّ اسْمَ يَهُودَارَ يَشْتَرُونَ كَبِتَةً الضَّلَالَةَ جَلَّ النَّقْجِي وَيُرِيدُونَ كَفِئًا أَن تَضِلُّ إِسْنِس جَلَتُ السَّبِيلَ كَرَا أَكَّ إِسَانِي أَكَّ yoqa aka isaan jallani cakka isin jallatanka barbaadaniin والgu aalamu rabbibbiin nibekan biadaikum warrra isini awiitayni haala isaanii isinihi ma akka irra gutananiib Wakafa biahi waliyan rabbibbi gayaada nama وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا رَبِّين قَيَادًا نَمَا إِسَتْتِ أَمَنِي تُنْصُوا يُقَال رَقُّوا وَرِّ يَهُودَا إِرْرَّمْ قَهُسًا إِسَانْتِي سُودَا رَبِّين قَيَادًا من الذين هادوا وَرَّ يَهُودَا تَيَنْسَنِ الرَّاتُ تَتُجِرَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَة عن مواضعه بكيسي جر سببني آيانتون التبوطي توراة إن كيسة نبي الله محمد إن جرت جدني إساء وواق كنن ربّنو الآن جرسني الجر وأن ربّكاه بكسني ججير ججا همه ويقولون نجلا سمعنا سأجين ججكي يا محمد وعصينا اجهجه ديننا اكن اجنجهتورا واسمع نودغي غير مسمعن هما تغيني ات نودغي جلال رسول كانت ارب سنجتورا غير مسمع يكون حالك نده نتات يكون انتغيني اتربس البجي انت سي سيني جشي ثاني ورا عنا اقسم Raina silan ei viida ihana moje cijuratte hi katni rainen aje cakana Isani kiel naje Kaliman ihani ippibanen jate tu kalman jate cihedu hi kanto jero n magudan haasan ei gathamu kbdjate tu maa lin akka hi ka brun ken minet kanaf rabbin as dura dabarsine Kanaan jardi sunii tikkeessu ittiiii wara inina jirain jetu tiisee keenna yookaani ammoo tunuyuu yaraa keenna jechu barbaadaan gaama isisee jira nue di nutiisii haarasuli jecca isaanani garsi fuaanii jecca waraan inina jran jechu وأن أرّبات ليم بألسنتهم ججيرا بججة أرّب إساني ججيرا بججة وطعنا في الدين دين كان ورانا بججة أكس جدن ولو أنهم قالوا أدو إسان جدني سمعنا تقيلني وأطعنا أي جنة وذو جدني بدل سلاة أقيلني دين جنة سني واسمع نقاهي وانظرنا بك سلاة راعنا جنة سن وانظرنا نقاهي وفرنا نقاهي حقا نتكانا أبنه وأنا تلتكنا نتكانا أبنه وذو جدني لكان خيرا لهم سلاة نتكساني إشاءال وان جنة سني رواني سانجران أقيلني سيدني نودعه يربي سندعه يسجني أقسم أطيعكenna جدّي إساني إساني جدّي ساندرز لا أدو تجني إيه سجني نو إيه جها جوانس نو تيم تكانك حبّن حبّذ نو أدو جلني سلا عاريلا ولكن لعنهم الله بكفرهم جروا ربت رحمته في الرأسان فجس سبب إساني كفرنيه ججا فلا يؤمنون إلا قليلا واتقو مليهن أمناً بيتوني سنرانا ومراستو أما نجيتو قابق عبدالله بن سلامي فيه ور إساء وأهلوة إساء يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا ور كتابك النمتن آمنوا بما نزلنا أمنا وأن تبوهن قرآن كانت مصدقا لما معكم حالا وقعون ساتهن توراة إسوالي جيروا قرآن نتوراة ننكجب سيسون من قبل أن نقوم بسهوهان أو دفول كيسن هناي فنعان إيجا نيار خنامر سن الرهينة مددو أكر ديددوبا دو أو دون سنين قنن إتأمانا جدار ببنكنا للكم فنرددها على أدبارها فول كيسن كنا ديددوبا دو أو دي دو دون ديفنن ديددوبا أو دون ديفنن يوكا في أفعال إسناد راهينه أكذب جدّه بكون يتي سنين ده بسنن جدّه يوكاني فورا كيس عنكان أسمار راميت جيرد جدّه بكر يوكا أصحاب السبت أقوم جي جيران سبتين الأولتنا يجيرني وكان أمر الله مفعولا فهجر مفعولا هجت هجت على دين ربي كنا مفعولا حجتا ما جئت كن للدجبا ربنا العالي ايسان الرتبوسه